وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله الفرق بين الجاهل والعالم وبين الغافل والذاكر بل بين الإنسان والبهائم هو مسألة اليقين واليقين ايها الاحبه من الايمان بمنزله الروح من الجسد اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون وكانوا باياتنا يوقنون عندهم يقين وخص الله عز وجل اهل اليقين بالفلاح بالنجاح فقال تعالى الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه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 امتلأ القلب نوراً وإشراقاً وإيماناً وحباً لله وخوفاً من الله وثقه في الله وتوكلاً على الله وشكراً لله ورضاً بالله إذا وصل اليقين إلى قلب الإنسان فاليقين منزلة يحبها الله تبارك وتعالى ويريد من عباده ان يصلوها ان يصلوا الى هذه المنزله ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ليكون من اصحاب اليقين وما هو هذا اليقين الذي كان عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا اليقين أيها الاحبه هو الذي حمله على امتثال أمر ربه سبحانه وتعالى حتى لما أمره الله عز وجل بذبح ابنه لم يتأخر, لم يتأخر وقال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الله عز وجل يأمره بذبح ابنه فجعله أيها الأحبة جعله هذا اليقين يثبت ويمتثل وجعل ابنه كذلك يمتثل ويقول لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فحصل اليقين عند الأب وحصل اليقين عند الابن فكان من الموقنين هذه هي الدرجه التي ايها الاحبه التي يريد الله سبحانه وتعالى من عباده ان يصلوا اليها ويريد من اوليائه وانبيائه ان يكونوا عليها ولو تأملنا في جيل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا في هذا الجيل لرأينا العجب العجاب في مسألة اليقين فعندك أبو بكر رضي الله عنه حين أتاه كفار قريش وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس إن صاحبك أي محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد في ليلة واحدة وكأنهم يقولون لأبي بكر رضي الله عنه أتصدقه حتى في مثل هذا الخبر أتصدقه حتى في مثل هذا الخبر فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فقد صدق وهذا كلام صادر عن ماذا صادر عن يقين لأنه لا يمكن لأبي بكر رضي الله عنه أن يشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان من الموقنين وما أحوج الأمة اليوم أيها الأحبة ما أحوج الأمة إلى يقين كيقين أبي بكر رضي الله عنه لأنه لا سعادة ولا سيادة ولا راحة إلا إذا حولت الأمة هذا اليقين إلى واقع وتعلقت قلوب الناس بربها مرة أخرى واشتاقت إلى ما عند ربها من النعيم كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم حتى كان الواحد منهم يشم رائحة الجنة وهو بأرض المعركة من شدة يقينه في الجنة سبحان الله يشم رائحة الجنة من شدة إيمانه بالجنة من شدة يقينه في الجنة نعم وجاء في الحديث ان عمرو بن الجموح رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل وقد كان رجلا اعرج كان اعرج ولكنه ذهب الى معركه احد فقيل له ان الله قد عذرك انت رجل اعرج الجهاد لا يجب في حقك ان الله قد عذرك فماذا قال لهم قال والله لأطأن بعرجة هذه الجنة والله لأدخلن الجنة بهذه العرجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في الجنة وما به عرج ما به عرج جزاه الله سبحانه وتعالى أوفر الجزاء على يقينه فتأمل في يقين هذا الرجل أيها الناس تأمل في يقينه وفي علو همته، اليقين صنع من هؤلاء الرجال جبالاً لا تنهد ولا تهتز عن مبادئها أبداً ولا تنحني إلا لربها سبحانه وتعالى. فأين حال هؤلاء الجبال من حالنا نحن؟ بل قد وجد من ابناء المسلمين اليوم وجد من أبناء المسلمين اليوم من لا يذكر الله عز وجل بالمرة؟ بتاتا ولا يتاثر برؤيه الموت او برؤيه الحياه ولا يتاثر بشعور الفرح او الحزن لا يتاثر كالدابه والعياذ بالله كالدابه تمر وتنظر الى دابه اخرى وهي تذبح ثم تمضي تذهب وترعى ولا تبالي بشيء هكذا اصبح حال بعض المسلمين اليوم نسال الله العافيه اليقين أيها الأحبة حمل هؤلاء الاخيار حمل بلالا وعمارا وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم حملهم على الصبر على التعذيب في سبيل الله فتوضع الصخرة العظيمة في حر مكة في الرمضاء على صدر بلال رضي الله عنه وهو يقول احد أحد أحد أحد هكذا كان هؤلاء الاخيار أما إذا انتفى اليقين ذهب الإيمان وإذا ذهب الإيمان سمح الإنسان لنفسه بإضاعة الصلاة ونزع الحجاب ومجاوزة حدود الله عز وجل بل قد يتنازل عن دينه بالمرة ارضاء لأبيه أو لأمه أو لزعيمه أو لصاحب العمل أو لمعلمه أو لأي مخلوق آخر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اخواني اخواتي تدبروا معي هذا الموقف العظيم في مساله اليقين انه موقف سحره فرعون اناس جاءوا لمحاربه نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام اناس جاءوا بكبر واستعلاء يريدون هزيمه نبي الله موسى واعلنوها صريحه وبعزه فرعون ان لا نحن الغالبون قالوا وبعزه فرعون ولكنه لما القى موسى عصاه وتحولت الى ثعبان مبين ثعبان دخم يلتقط حبالهم ويلتقط عصيهم علموا وأيقنوا أن هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى وأيقنوا أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول من الله سبحانه وتعالى فماذا كانت النتيجة؟ قال الله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنوا في تلك اللحظة مباشرة لما رأوا هذه الآيات فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنهم على صدق إيمانهم فقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم وكأنهم يحتاجون إلى إذن من فرعون للإيمان بالله عز وجل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين يا له من تهديد عظيم فماذا كان موقف السحر من هذا التهديد؟ ماذا قالوا؟ قالوا انا إلى ربنا منقلبون وفي الايه الاخرى لن نؤثرك اي لن نفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا اي الله سبحانه وتعالى والذي فطرنا فاقض ما انت قاض يا له من مشهد عظيم ويا له من كلمات عظيمه امنوا بربهم وامتحنهم الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظه فقالوا فاقض ما انت قاض افعل ما شئت لن يضرنا تقطيع الايد والأرجل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لن يضرنا القتل ابدا لماذا لانهم امنوا بربهم وذاقت قلوبهم حلاوه اليقين وذاقت قلوبهم حلاوه الايمان رزقني الله واياكم حلاوه اليقين رزقني الله واياكم حلاوه الايمان اللهم طهر قلوبنا بالايمان اللهم طهر قلوبنا بالاخلاص اللهم طهر قلوبنا باليقين اللهم زين اعمالنا باتباع سنه نبيك محمد عليه الصلاه والسلام اللهم لا تدع لاحد منا في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرشته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا طائعا الا سددته ولا عاصيا الا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم dat is